إذاعة القران الكريم من القاهره يا ايها المختار محمد رسول الرسول في عيون الشعراء برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الاخوه المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير. ها هو هلال شهر ربيع الأول أهل علينا. بما فيه من ذكريات جميلة فاللهم أهله علينا بالخير واليمن والبركات قصيدة اليوم للشاعر نزار قباني قالها وهو في عمرة وزيارة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنشد يقول عز الورود وطال فيك أوام وارقت وحدي والأنام نيام ورد الجميع ومن سناك تزود وطردت عن نبع السنة وأقام ومنعت حتى أن أحوم ولم أكد وتقطعت نفسي عليك وحام قصدوك وامتدحوا قصدوك وامتدحوا ودوني أغلقت أبواب مدحك فالحروف عقام أدنو فأذكر ما جنيت فانثني خجلا تضيق بحملي الأقدام أمن الحضيض أريد لمسا للذرى جل المقام فلا يطال مقام وزري يكبلني ويخرسني الأسى فيموت في طرف اللسان كلام يممت نحوك يا حبيب الله شوقا تقض مضاجع الآثام أرجو الوصولا ارجو الوصول فليل عمري غابة أشواكها الأوزار والآلام يا من ولدت فاشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرا والذنوب جسام أو كلما حاولت إلماما به أزف البلاء فيصعب الإلمام ماذا أقول وألف ألف قصيدة عصماء قبلي سطرت أقلام مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسوار مجدك فالدنو الإمام ودنوت مذهولا اسيرا لا أرى حيران يلجم شعري الإحجام وتمزقت نفسي كطفل حائر قد عاقه عمن يحب زحام حتى وقفت أمام قبرك باكيا فتدفق الإحساس والإلهام وتوالت الصور المضيئة كالرؤى وطول فؤاد سكينة وسلام يا ملأ روحي يا ملأ روحي وهج حبك في دمي قبس يضيء سريرتي وزمام أنت الحبيب أنت الحبيب وأنت من اروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام حربت لم تخضع ولم تخشى العدا من يحمه الرحمن كيف يضام وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور الظلام وقوضت اصنام يا هادي الثقلين هل من دعوة؟ ندعو بها يستيقظ النوام اللهم صل على سيدنا محمد يا أيها المخفر محمد ذو الله الرسول في عيون الشعراء معفة بالمؤمنين ورحمة محمد وجول الله برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الله الخولي